「そして私たちは」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 و ا ل موسوعه النابلسي ي ن ل ل ع ل و ن في الاسلاميه س ر ض ل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 م و ا ل ل ه النابلسي ا ل ذ ن و م ا ل ا ا ل ل ه و ل م ي ص ر و ا على م ا ف ع ل و ا و ه م ي ع ل م و ن أولئك ا ى ه م مغفرة من ربهم و ج ن ا ت و ت ه النابلسي ا أ ه ر للعلوم أجر ا ل ع ا م ل ي ن ودخلت م ن قبلكم س ن ف س ي ر و ا في ا ل أ ر ض ف ن ظ ر و ا كيف كان ع ق ب ة ا ل م ك ذ ب ي ن بيان هذا ل ل ن ا س وهدى و و م ع ة ل ل م ت ق ي ن و ل ا تهنوا و ل ا تحزنوا م ي ه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 ل م الله الذين ن آ م و ا و ي ت خ ذ منكم ش ه د ا ء و ا ل ل ه ل ا ي ح ب ا ل ظ ا ل م ي ن و ل ي م ح ص ا ل ل ه ا ل ذ ي ن ن آ م و ا و ي م ح ق الاسلاميه ك ف ر ي ن أم ح ب ت ت م أن د خ الجنة ل و ع ل ل ل م ا ج ا ه م و ا و ع ل ل ل م ا ه ا ل ذ ي ن ج ا ه د و منكم و ي ع ل م ا ل ص ا ب ر ي ن و ل ق د كنتم ن ت م و م ا ل ا ب ل أن تلقوه ا م ح م ي ه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 وسنجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أ ن تموت إ ل ا ب إ ذ ن الله كتابا مؤجلا فمن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ا ل آ خ ر ه نؤته منها وسنجزي الشاكرين